اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير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 ولا تعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعده لا هما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجثوا فجثوا خلال الديار وكان وعدنا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم وَجعلناكمْ كتَرنَ فيِي راب إن أحسَُم أَحسَُم لِأَنفُسكُم وَإِنسَأتُم فَلَهاَا فَإذا ج أَعددُ آآخِرَةِ يَس يهَك وَيدخُل المسكد وَيدخُل المسد كماما دَخَلُوه أَلَ مَّات وَلتَبِّرُ مَا عَلَ تَتماب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 وَُخْررجُ لَهُ يَومَ الْ القياامَة كتاب القام مَن شور بِقرأ كتابك كَفَابِ رَفْسِكَ اليَوْومَ عَلَيكَ حصبا مَ نحتدَ فَإِما يحتَدين رَفْسِ وَمظَنَّ فَإِن ما يَضل عليهلَهَا وَلا تَزِر وَزَِةُ إزْرَعصْرى وَما كُ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 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذهوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ النعين كِذَا رَأَى أَحَدُهُمَا أُنكِلَهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُما وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْضُضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بما في كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذد تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم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 لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقرموا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق بالحق وَمَن قَتَرَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَغْرَبُ مَنَالًا لَّيَنْتَهِيَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا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 أفَ أأَصْوَكُمْ رَبّكُم بِالبَنير وَاتَّخَذَ منِن الْمل إِكَةِ إِاتَ إكُمْ َقولُونَ قَوْل عظِيمَا وَلَقدَد صََّفْن فيِي هذا القُرآال يَذكَّعوا وَمَا يَزيدهُم إِلَّا نُفُور. قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَى إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُنْوَانٌ كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ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 وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا فَخَلَقْتُ اسْلَمُونَ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ هذا هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَى قوم جزاءا منخورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجرب عليهم بخينك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعده الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 فَأَمِنتُمْ أي يَقْصِفَ بِكم جَالِبَ الْبِّههُ يُرسَِ عَلَْكُمْ حاصِباًا ثمَُّ لا تجدوا لك وَكيلَ أَمْ أمِنُم أي يعيدَكُم ف لثََةً أُخرى فَيُرسِرَ عَلَك فَيُْصَِ عَلَْكُ قاصِفًا مِنَ الّحِ فَيُغيقك بماَا كَفَغْتُم ثمَُّ لا تجدوا لَكممْ عَلَنَا بِ تَب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 قرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتدونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا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 كل إ جتمات الإاس وَجعَ أن, أن يأت بث هذا القرآن أنا أن يأتُ بمث هذا القرآن لا يأتونَ بمِثه وَلو كان بعدضُهم وَلو كان بضُهمم لبععضظَهير وَلا قد صفنا ل الن في هذا القرآال منِن كل مثلك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 فَمَنْ أَوْتَاهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةَ قَبِيلاً أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ صَخْرٍ فِيهِ تُرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لَأَقِيكَ وَلَن نُّؤْمِنَ لَأَقِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُل سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رسولا وَمَا مَنَعَنَا سَأَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَّنَزَّلْنَا عَلَيْهِم, لنزلنا عليهم مِّنَ السَّمَاءِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَفُورٌ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 شُرُوهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عَمْيٌ وَبُكْمٌ وَصُمٌّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا قَبِضَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا آمَنَّا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 قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَّحْمَتِ رَبِّي لَذُلِّمْتُمْ إِذًا لَّا أَمْسَكْتُمْ إِذًا لَّا أَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وكان